اقسط عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطأت به ولكن ما تعمدت قلوبكم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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَأُوسَى وَعِيسَى بِنِ مَرْيَبٍ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صُدِقِهِمْ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 بادون في الأعراب يسألون عن أبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتنوا إلا قليلا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 وما بذلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما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 أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها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 وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَصِيفًا خَبِيرًا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 يا ايها الذين امنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم فما لكم عليهم من عده تعتدونها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 وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي ها جرما معك وامرأة مؤمنة إيوهبت نفسها للنبي وامرأة مؤمنة إيو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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا تُرْجِمُ مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَمَن تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدَنَا أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لَا يَحِلُّ لَكَنْ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 إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم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 ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمنهن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 يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنا أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما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 لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب جورهم في النار يقولون يا ليتنا أطعن الله وأطعن الرسول وقالوا ربنا إن نا أطعنا سادتنا وكبرا أما فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا